No! حيث فقتلوا المشركين حيث وجدتموه very 119. فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أغلظه مأمنة Come on. لفضيله الدكتور 121. وتجارة تقشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 111. من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمنه والله لا يد القوم الفاسقين لقد نصركم الله في موطن كثيرات 119. فلم تغن عنكم شيئا 110. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت ثم أنزل الله سكينته على رسول Oh, على من يشاء حرام ما ضل تع في للذي فبش الغم بعذاب. 111. فذوقوا ما كنتم تكنزون 112. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرق وقاتلوا المشركين كان لفضيله <تصفيق> I don't believe What فقد ابتوه الْفِتْنَةَ من قبل وقبله لك الأمور حتى جاء ZANG 111. وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسن لا بكم أن يصيبكم الله في من أو بأيدينا فتربصوا إن Amen. Oh. What oh, أتتهم رسل بالبينات فما الَّذِينَ نَبِذُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَقَالُوا ذَلِكَ كِتَابٌ لِّمَجْنُونٍ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وكفروا Thank 129. الله ما Dan EN The. Uh -oh. استاذنك اولطلم منهم استاذنك منهم وقا ما على المحسنين من سبيل سيدخلهم الله في رحمته 121. تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم <تصفيق> الله سميع عليم <تصفيق> ألم يعم هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأمام Hey لفضيله <تصفيق> الدكتور We wow. Oh.